بسم الله بدا كلامي, كلامي مي وصلاتي وسلامي مي على المضلل بالغمام مي اتى الرسل الكرام مي بسم الله بدا للكراني ربي هذا اننا ما استكنا و وهنا انما الليث تفنا واثبت من هو و مننا بسم الله بدا كلامي وصلاتي و سلامي على المضلل ختم رسل الكرام حفظ الأقوام ذكرا عن يهود الغدر طرا إنه الباغ الأشررا قدره في الكتب يقرى بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي مي علم ضل بالغمامي ختم الرسل الكرامي صرحة مني وفرقا في قلوب لم ترقا قدسنا المأسي يلقا مني سلامي وصلاتي وسلامي على مضلل القلب بالغمان قدما الرسل صلاحي في ميادين الفساحي خضأ رجاء البطاحي أسد دوا جراحي بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي علم ضلل بالغمامي ختم الرسم الكرامي ومن الفجر يناجي جي كل ذي هم ولاجي مهما طال الليل داجي يذن الفجر بلاجي بسم الله ابدا كلامي وصلاتي وسلامي علم ضل اتى ما الرسل الكرامي اخوت في الله كنا يتغنى الطير منا مم. نورنا قد ساق حسننا ثنا للبدري واسنا بسم الله بدا كلامي وصل تي وسلامي المضلل بالغماني ختم رسل الكرامي ختم رسل ترامي